إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقومين واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها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 113. ليجزي قوما بما كانوا يكسئون عَمِلَ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحات سواء أمحيهم وماماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كل نفس بما كسبت وهم لا يُظْلَمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها يوم تجزون ما كون أنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وان من الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستك بَوْتُم وَكُمْ تُمْ قَوْمًا جِرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِ مَسَاعَهَا قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون